قاتلهم الله انا يفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون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 فَيَقُلَ رَبِّ لَلَا أَخخَرْتَنِي إِلَ أَجَلِم قَرِيبٍِ فَأَس الصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِ وَلَيْ يأَخِرَ اللهَّهُ نَفْسن إذَا جَ